アハハハハハハハハハハッ الله يفتح علينا وعليكم ان شاء الله يتمنا ي ك م ان شاء الله لتحصيل العلم عبر الكتاب والسنه ان شاء الله على المنهج القويم ن ه ج الاعتدال لا افراط ولا تفريط على طريقه ا ل من السلف الصالح الصحابه التابعون وتابعوهم ب إ ح س ا ن أ ي ن وصلنا الكتب إ ن شاء الله الجميع معهم الكتب ا ل آ ن أ ك ي د و ا ل أ ق ل ا م أ ي ض ا والكتابه تكون ان شاء الله بالقلم الرصاص يعني ل أ ن ه ربما يمحى يعني أ و يذهب في التعليق طالما هذه ا ل م ع ل و م ة تريد أ ن تثبتها فتكتب بالقلم الثابت يعني السيار أحسن أن أو أخرها التعليق إخواني أيضا تمحى إنمحى سنين بسرعة من يعني إخواني يكون إن ترجع التعليقات تجددها التعليق إلى بعد إليها الله شاء قد بعض ا ل ا خ و ة ربما ي ت أ خ ر أ ح ي ا ن ا ً ب ك ت ا ب ة ف ا ئ د ة أ و شرح أ و أ ي ف ا ئ د ة ترجمه رجل أ و و ف ا ة رجل فبعد أ ن يكتب إ خ و ت ه ومازال ي س أ ل متى توفي أ و كذا ف ب س ر ع ة ا ل إ ن س ا ن يكون حريص على ا ل م ع ل و م ة إ ن شاء الله على تقييدها على تدوينها ا ل أ س ئ ل ة كما هو معلوم إ ن شاء الله نؤخرها آ خ ر عشر دقائق إ ن شاء الله عشر دقائق أو دقيقة يعني على ش عشر ر دقائق دقيقة اثنى أو يعني حسب إ ن شاء الله نجيب على ا ل أ س ئ ل ة فلو طرا أ ك ل م ة غير و ا ض ح ة أ و عباره ة واضحة غير ر وقد أكون ما ح ش ت ا أو غير واضحه الشرح فتجعل ح ت ت ا استفهام فوقها خط أو استفهام صغير فوقها حتى إ ن شاء الله مثل ما قلنا في آ خ ر الدرس تذكر هنا في ا س ت ف ا ء يعني في ك ل م ة أ و ج م ل ة غير و ا ض ح ة فبعونه تعالى نوضحها إ ن شاء الله قلنا أ ي ن وصلنا قال العراقي الحافظ الزيادات جيدة هذه العناوين من زيادات ش ي خ أ ح م د شاكر لذلك أ ن ا غالبا ما أ ق ر أ ه ا يعني طيب هل أ ن ت م جاهزون بسم الله م اربع أكل ن س خ وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ك ر م ن ا بالعلم وزينا ن بالحلم وجعلنا من عبادك الراشدين قال ا ل إ م ا م ا ل ع ل ا م ة الحافظ إ س م ا ع ي ل بن كثير البصروي في كتاب اختصار علوم الحديث في الكلام على الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ أ ب و عبد الله محمد بن يعقوب بن ا ل أ خ ر م متوفى س ن ة ثلاثمائه واربع واربعين قال هذا الإمام قل ما, ما يفوت البخاري ة ومسلم ا من الاحاديث أ ح د ي ث ا ل ص ي يعني ح ة ل أ ح ا الصحيحه ت فاتت ي البخارية الأحاديث ومسلما ا ل ة قال ق ل ل ي وقد ناقشه ابن ا ل صلاح في ذلك ب أ ن ه يعني اعترض عليه ابن ا ل صلاح قال ف إ ن الحاكم قد استدرك عليهما أ ح د ي كثيرة ث و إ ن كان في بعضها مقال أ ي ضعف إ ل ا أ ن ه ي ص ف له شيء كثير إ ل ا أ ن ه ي ص ف للحاكم أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ص ح ي ح ة ومع ذلك ما خرجها البخاري ومسلم أو أحدهما ابن ومسلم قلت كثير في هذا نظر في أو هذا ف إ ن ه يلزمهما ب إ خ ر ا ج أ ح ا د ي ث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أ و لتعليلهما ذلك والله أ ع ل م يعني ابن كثير يذكر أ ن ابن كثير له اخطاء عفوا ان الحاكم له أ خ ط ا ء وله تساهلات وخرج أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة وقال على شرطهما وليس على شرط واحد منهما و أ ح ي ا ن ا يقول على شرط البخاري ويكون هذا الرجل روى له البخاري له مقرونا بغيره على شرط مسلم يكون يحتج الكثير بداية لأن الحاكم يعني الحقيقة نحن ينبغي الحاكم روى ولم فوقع لأن نحن أن نعذر مسلم متابعة العلماء لهذا الرجل له الخطأ قد به نحن ا ل آ ن نجد الكتب في تراجم الرجال قد خدموا هذا العلم وتراجم الرجال وطبقات الرجال و أ ح و ا ل الرجال وما أ ش ب ه ذلك ككتب المزي والذهبي وابن حجر ومن قبله في عهد الحاكم ما كان ما هو كان يعتمد على ذاكرته وحفظه ع ل ى ومراجعته ع ل ى ص ح ي ح البخاري وصحيح مسلم وحفظ الرجال المذكورين يعني في هذين الكتابين فكان يعتمد غالبا على ذكرته ا وعلى حفظه أ م ا نحن بعد ذلك من خلال تعاقب المؤلفين فيقولون هذا ا خ ط أ الحاكم هذا الرجل ما روى له البخاري في ا ل أ ص و ل و إ ن م ا روى له مقرونا بغيره مسلم ما روى له فل ابن لهيعه أ ي ض ا في ا ل أ ص و ل و إ ن م ا روى له م ت ا ب ع ة مقرونا بغيره كليث بن سعد وما أ ش ب ه ذلك فهو كان يعتمد على حفظه لذلك وقع فيه أ خ ط ا ء كثيره ة الحقيقة ولكن ن من ا الآلاف الحقيقة من الأحاديث ك سواء في المستدرك من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة أ و خارج المستدرك في السنن ا ل أ ر ب ع ه وفي صحيح ابن خ ز ي م ة وصحيح ابن حبان ومسند أ ب ي يعلى وكتب الطبراني وغير ذلك يعني تبلغ ا ل آ ل ا ف وليست في الصحيحين وقد خرجت كتب ك ث ي ر ة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات م ف ي د ة واسانيد ج ي د ة كصحيح أ ب ي ع و ا ن ة و أ ب و ي بكر ا ل إ س م ا ع ي ل ي والبرقاني و أ ب ي نعيم ا ل أ ص ب ه ا ن ي وغيرهم صحيح أ ب ي ع و ا ن ة هذا مستخرج على صحيح مسلم صحيح ا ل إ س م ا ع ي ل و ا ل ب ر ق ا ن ي ه م استخرج ا على البخاري على البخاري أ ب و ن ع ي م كتاب هو ه المستخرج على ا ل صحيحين استخرج على البخاري و م س ل م معا في كتاب واحد إ ذ ا كتاب أ ب ي عوانه ي خ ت ص بصحيح مسلم كتاب ا ل إ س م ا ع ي ل و ا ل ب ر ق ا ن ي ي خ ت ص ا ن بصحيح البخاري وكتاب أ ب ي نعيم جمع بينهما ا س ت خ ر ج عليهما معا المستخرج ما معنى مستخرج و أ ن ي أ ت ي عالم من العلماء من المحدثين فيروي أ ح ا د ي ث باسانيد أ س ن ي د له ب أ له رواها البخاري, مثلاً إذا قلنا هذا مستخرج على البخاري ولكن من غير طريق البخاري ف إ ذ ا ر و ا هذا الحديث عن البخاري ما في استخراج في لا يسمى استخراجا لذلك كل ما في هذه المستخرجات ما رواه هؤلاء الامه رواه يعني ما في الصحيحين ولا حديثا واحدا رواه من طريق البخاري أ و من طريق مسلم و إ ن م ا يرتقون إ ل ى شيخ البخاري م ب ا ش ر ة ق ت ي ب ة م ن سعيد مثلا أ و القعنبي أ و إ ل ى شيخ مسلم يحيى بن يحيى التميمي أحد رواة الموطة يرقون إ ذ ن إ ل ى شيخ البخاري أ و إ ل ى شيخ مسلم وربما إ ل ى شيخ الشيخ وربما إ ل ى شيخ, شيخ الشيخ المهم لفظ الحديث واحد أ و معناه هذا أمر و ا ل أ م ر الثاني أن يتحدى ان ل ص ح ا ب ي أ يتحد الصحابي بخاري روى هذا الحديث مثلا إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات من حديث عمر ا بن الخطاب فالمستخرج يجب أ ن يروي هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن هذا الشرط والحديث سواء كان باللفظ أ و بالمعنى لا يهم ل ا يضر و ا ل أ م ر الثاني أ ن يترك البخاري ويرقى إ ل ى شيخه مثلا الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات رواه البخاري عن الحميدي والحميدي خ رواه ج ه أ ر و عن سفيان ا بن ع ي ي ن ة فسواء هذا ا ل إ س م ا ع ي ل ي رقى في هذا الحديث إ ل ى الحميدي أ و إ ل ى ابن ع ي ي ن ة أ و حتى إ ل ى يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي فهذا مستخرج مستخرج فيه فوائد فيه أ ح ي ا ن ا متابعات قد يكون أ ح د رجال البخاري فيه بعض اللين فيه بعض الكلام فيتابع في ر و ا ي ة هذا المستخرج هذه فائدة. فيه وهي هم فائدة فائدة في في أيضا ثانية وهي عن عنة المدلس في كثير من الرجال في البخاري عنة كثير عن من ممن مسلم وروى الحديث عن عنه في المستخرج نرى هذا المدلس قد صرح بالتحديث وهذا شيء مهم ا ل أ م ر الثالث ما يستدركه هؤلاء المستخرجون من الفاظ وزيادات في المتون ن أو إبهام ا م في ل ت أ ن ر ج ل ا جاء إلى ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فسأله ع ن ك ذ ا ف ي ك ث ي ر م ن ا ل أ ح ي م ن ان ي ا ك من يمكن ان يكون ه ن ا من يمكن ان ي ك و من ي و ه ذ ا ا ل ر ج ل من ي م ه من ي م ن ا ي و ه ن ا ان ي ك و ا ك م يمكن ي ك و ا ك من يمكن ا ي ك و ا ك من يمكن ان يكون ه ا ك من يمكن ي و ا ك من يمكن ان ي ك ن ه ا ك من م ك ن ا و ا ك من يمكن ان ي ك ه ا ك من ي م ان ه ا ك من ان ن ه ا ك من ي خ ك ي و ن من ي م ك و ا ب ن ي ح ب ان ا ل ب س ت ي اله ما اسمه محمد محمد ا بن إ س ح ا ق ا بن خ ز ي م ة المشهور بن ا ب خ ز ي م ة هو جده ما هو محمد ا هو م ا بن إ س ح ا ق ومحمد ا بن حبان ا ل ب س ت ي ن س ب ة إ ل ى ب س ت وهي م د ي ن ة من توابع فارس من توابع بلاد فارس وهما خير من المستدرك بكثير و ا ن ظ ف و أ اسانيدا ومتونه طبعا يعني ا ل ح ق ي ق ة احاديث ابن خ ز ي م ة معظمها يعني حتى أعلى من, السنن اعلى من السنن الاربعه الضعيف في صحيح ابن خ ز ي م ة قليل وغالبا يبينه أو يشير إليه غ او ل ب يبينه ا أ يشير إ ل ي ه لكن ا ل ح ق ي ق ة هذا الكتاب الموجود ا ل آ ن المطبوع من صحيح ابن خ ز ي م ة كما قال ا ل إ م ا م الذهبي هو ثلث الكتاب ثلث صحيح ابن خ ز ي م ة يعني هذا صحيح ابن خ ز ي م ة ما وجد كاملا, كاملا هذا مقدار الثلث الآن مجلدات مطبوع في أربع في وكذلك يوجد في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د من ا ل أ س ا ن ي د والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أ ح ا د ي ث مسلم بل والبخاري أيضاً يعني في الصحة والقوة وإن كانت هذه الأحاديث وإن موجودة أو أيضا كانت أحدهما غير في في صحيحين في هذه و ا ل م خ ا ر ي أ ي ض ا وليست عندهما ولا عند أ ح د ه م ا بل ولم يخرجه أ ح د من أ ص ح ا ب الكتب ا ل أ ر ب ع وهم أ ب و داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أ ب و داود سليمان بن ا ل أ ش ع ث الترمذي أ ب و عيسى محمد بن عيسى محمد بن عيسى ا ل ت ر م ن س بلاد ترمذ بلدة من فارس والنسائي أ ب و عبد الرحمن أ ح م د ابن شعيب احمد ابن شعيب النسائي ن س ة إلى ن س ا ء أ ي ض ا ب ل د ة من فارس وابن ماجه أ ب و محمد محمد ابن يزيد القزويني ن س ة إلى بحري قزوين أ و م ن ط ق ة قزوين ويقال بالضم أ ي ض ا القزويني أ ب و داود توفي س ن ة خ م س ي و سبعين و م ئ ت ي ن ا ل ت ر مثي ب ع د ه ب أ ر ب ع سنين س ن ة تسعين و سبعين و م ئ ت ي ن ا ل ن س ا ء ت أ خ ر ت و ف ا ت ه توفي س ن ة ث ل ا ث ي و ث ل ا ث مي او س ن ة ث ل ا ث ي ن و ث ل ا ث مي او وابن ماجه قبل هؤلاء الثلاثه سنه ثلاثين وسبعين ومائتين سنه ثلاثين وسبعين ومائتين ذكر اخر ا طبعا هو بسبب تاخري سننه تاخر كتابه عن السحر عن سائر عن السنن الثلاث فقد وقع في الاحاديث التي تفرد بها ابن ماجه وقع فيها بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ش د ي د ة الضعف و ا ل م ن ك ر ة وربما الموضوع أ ح ي ا ن ا وقع في سنن ابن ماجه في ا ل أ ح ا د ي ث التي انفرد فيها عن سائر الكتب ا ل س ت ة لذلك يعني ت أ خ ر ذكره وكذلك يوجد في م ع ج م الطبراني الكبير و ا ل أ و س ط ومسند أ ب ي يعلى و ا ل ب ز ا ر أ ب و يعلى اسمه أحمد بن علي التميمي. أبو يعلى احمد ل يعلى ت م م ي ي أبو أ بن علي التميمي ي وسبعين أو يصح سنة سبعين ي متوفى ثلاثمائة وثلاثمائة ثلاثمائة أو وسبع سنة سنة ن ع والبزار أ ي ض ا أ ح م د بن عمرو احمد بن عمرو متوفى س ن ة اثنين وتسعين و م ئ ت ي ن وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد و ا ل أ ج ز ا ء المسانيد أحياناً تكون على مسانيد الشيوخ يعني واحيانا على مسانيد ا ل ص ح ا ب ة وهو ا ل أ غ ل ب يعني ي أ ت ي مؤلف إ م ا م من ا ل أ ئ م ة فيسند ما يحفظه أ و يقتنع به من أ ح ا د ي ث هذا الصحابي ثم لما تنتهي أ ح ا د ي ث هذا الصحابي ينتقل إ ل ى صحابي ثاني وثالث ورابع لاني لا ينظر إ ل ى م س أ ل ة ا ل أ ب و ا ب الفقهيه ة كان إمام ا أحمد د ب ت ب أ ب ي بكر الصديق فروى ما يحفظ او يرتضي من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر و ي ة عنه ثم عقب ذلك بذكر أ ح ا د ي ث عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشره المبشرين بالجنة ثم الأولين الأولين ا ل ثم من م ا ج ر ي ي ن وهكذا هذا ا ق ل له م ن المعاجم ا ك ت ب ي ر ت ب ب على ل ا أ ج د ي ة على الأبجدية, على الأبجدية سواء على ترتيب ا ل ص ح ا ب ة أ و على ترتيب الشيوخ على ترتيب الشيوخ معاجم الطبراني ا ل ث ل ا ث ة على هذا النحو إن الكبير الكبير معجم على ترتيب ا ل ص ح ا ب ة يعني من ن ا ح ي ة أ خ ر ى ك أ ن ه مسند ومعجم والفوائد الفوائد ع ب ا ر ة عن كتب ص غ ي ر ة جدا أ ج ز ا ء ص غ ي ر ة يعني يخرج إ م ا م من ا ل أ ئ م ة بعض ا ل أ ح ا د ي ث فيها نكت فيها فوائد فيها معاني خ ا ص ة ربما لا توجد عند غيره فيقال لهذا الجزء الصغير يتألف من خمسين صحيفة من مئة صحيفة من ثلاثين صحيفة يقال له فوائد فلان الصغير حياء خمسين يقال لهذا الجزء ثلاثين الأئمة له من من مئة من من والاجزاء ا ل ح د ي ث ي ة غالبا تتناول بابا من ا ل أ ب و ا ب الترغيب والترهيب وما أ ش ب ه ذلك ككتب ابن أ ب ي الدنيا غالبا عنده كتاب مثلا في الربا وعنده يعني في ك ا ف ة ا ل أ ب و ا ب ما يتمكن المتبحر المتبحر نعم هو ذكر, الكتب، ذكر المؤلف ك ذكر ت ب ا ل الكتب ب أ ن هناك الكثير من هذه الكتب المتبحر يستطيع ا ل ح ق ي ق ة أ ن يجمع و أ ن ينتقي من هذه الكتب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة ويخلص إ ل ى عدد كبير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة التي لا توجد في الصحيحين هذا هو المراد يعني أثناء البحث والتفتيش هو سيقع على ا ل آ ل ا ف المؤلفه من الاحاديث ا ل ص ح ي ح ة ولا توجد في الصحيحين أ و في أ ح د ه م ا حيث يتمكن المتبحر في هذا ا ل ش أ ن من الحكم ب ص ح ة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد التعليل يعني من العلة القادحة من العلة القادحة التي تؤدي بالحديث تؤدي يعني من من من ا ل ص ح ة إ ل ى الضعف هناك الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث لو نظر المبتدئ في هذا العلم ينظر في ا ل إ س ن ا د فيراه صحيحا من حيث هو الظاهر هذا له لهذا هذه أو أو أو أما إذا ما بحث أو فتش أو اعتمد على عالم متبحر متخصص في هذا الشأن فربما يكتشف له علة أو أكثر من علة لهذا الحديث على علة علة متبحر أكثر متخصص من بحث فتش في يكتشف فتكون هذه هذه ا ل ع ل ة م ف س د ة يعني قدحت ب ص ح ة الحديث ويجوز له ا ل إ ق د ا م على ذلك و إ ن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقه للشيخ أ ب ي زكريا يحيى النووي النووي طبعا وخلافا للشيخ أ ب ي عمرو بن الصلاح ابن ا ل صلاح ذكر في مقدمتهم ا يدل على توقيف باب الاجتهاد في الحكم على ا ل أ ح ا د ي ث ص ح ة وضعفا لكنه علل في زمنه ب أ ن ه بسبب ضعف ا ل أ ه ل ي ة أ وفقدان ا ل أ ه ل ي ة في ذاك الزمن فذهب إ ل ى تقليد من تقدم من أ ه ل العلم يعني من المتقدمين من الشيخ النووي بعده جاء وخالفه في ذلك ثم استقر ا ل إ ج م ا ع على مخالفه ابن الصلاح فجاء أ ي ض ا من بعد النووي تلميذه مثلا المزي, المزي فحسن او صحح حديث ط ل ب العلمي ف ر ي ض ة وهو حديث عند المتقدمين ضعيف ا ل ح ق ي ق ة لكن ه قام بجمع طرقه و قبل جعله مقبولا جعله حسنا او صحيحا بمجموعي طرقي اذن اجتهد في هذه المساله ة و في هذا الحديث و جاء الشيخ ابن تيميه و الذهبي و ابن كثير و بعدهم العراقي و ابن الملقين و العلاء و ابن حجر و غيرهم كثير بحقيقه ص ح ح و ا و ضعفوا و حسنوا الى ما هنالك وهو المستمر الى ايامنا هذه وقد جمع الحافظ الضياء الديني محمد بن عبد الواحد المقدسي هذا يعرف ب الحافظ الضياء صاحب ا ل م خ ت ا ر ة صاحب المختاره توفي س ن ة ثلاث وسبعين وستمائه سمع ابن الجوزي وغيره واخذ أ خ ذ عنه ب الحاجب ن أ عنه ا ل إ م ا م المشهور ابن الحاجب إ ذ ا جمع في ذلك كتابا سماه المختار ة ولم يتم لم يكمل او يتم هذا العمل أو هذا الكتاب طبع معلم عشر عشر على منه مجلدا مجلدا م الآن أنه هذا إلى يدل في أحد أحد وقد س وموسوعة مستدرك و والله و ع بعض على أعلم ة كبيرة كبيرة كان الحاكم مشايخنا يرجحه من الحفاظ تكلم الشيخ أ ب و عمر او ابن ا ل ص ل ا ح على الحاكم في مستدركه فقال و هو و ا س ع ا ل خ ط ت و ي في ش ر ط ا ل صحيح يعني توسع كما ذكرنا أ ن ه يذكر يعني ارجال ا ل ذ ي ن ر و ا ل ه م ا ل ب خ ا ر ي م ت ا ب ع ة أ و م ق ر و ن ا و ك ذ ل ك مسلم يعني يذكر هؤلاء ا ل رجال و أ ن ه م على ش ر ط ا ل ب خ ا ر ي أ و على ش ر ط مسلم هذا أ ح د ا ل توسع امر ت أ آ خ ر أ ح ي ا ن ا إ خ و ا ن ي في م س أ ل ة فيها خلاف فيها أ خ ذ ورد من أ ه ل العلم من ضيق هذا المجال قولهم على شرطهما فضيق في هذه ا ل ن ا ح ي ة فقال ينبغي أ ن نحكم على حديث و أ ن نقول فيه على شرطهما إ ذ ا كان البخاري يروي لهؤلاء الرجال بهذه ا ل س ل س ل ة حصرا إذا كان البخاري يروي لهؤلاء الرجال بهذه ا ل س ل س ل ة حصران حصريا و ه ذ ا يكون على شرطهما أ م ا أ ن يكون من باب التلفيق بمعنى الرجال نعم الذين يعني في مستدرك الحاكم أ و في مسند أ ح م د فهؤلاء الرجال نعم يروي لهم البخاري ولكن البخاري ما روى لهم بهذه ا ل ط ر ي ق ة و إ ن م ا في س ل س ل ة م ع ي ن ة أعرفنا يعني ا ن ت ق ى ر و ا ي ة التلاميذ عن الشيوخ أ م ا التلميذ أ ح ي ا ن ا خ ا ص ة إ ذ ا لم يكن د ر ج ة عليا في التثبت فالبخاري يروي ن ع م ي ن ت ق ي له من حديثه أ ص ح حديثه عن شيخه حصرا الذي أ ك ث ر عنه و ص ح ب ه لكن لا يروي لهذا الشيخ الذي فيه بعض اللين أ و بعض الضعف أ و الكلام مع ثقته يعني عن ثقته شيوخه حديثا غير إذا روى حديثاً عن غير شيوخه الذين ع ر فالحاكم ب أ خ ذ عنهم ف ا ل طبعا توسع كيفما وجد الرجال الذين يعني هم رجال بخاري في أ ي سند داروا أ و مالوا أ و وجدوا فيقول على شرطهما ثم هناك أ م ر آ خ ر يعني المدلسون في الصحيحين و إ ن ذكروا ا ل أ ح ا د ي ث كما قال العلماء ب ص ي غ ة عن بالعنعنه فهي محموله على السماع, هي محمولة على السماع. هذه خ ا ص ي ة للصحيحين ل أ ن ه م كما قال العلماء البخاري ومسلم ما حملوا ولا رووا من أ ح ا د ي ث المدلسين إ ل ا ما تثبتوا و ت أ ك د و ا انهم سمعوها عن شيوخهم الذين حدثوا عنهم ولكن ذاك الاسناد الذي اختاره البخاري إ م ا لعلو الاسناد أ و ل ش ه ر ة هذا الاسناد فاختاره وفيه العنعنه و أ د ا ه حرفيا ما بيستطيع البخاري هذا الراوي يقول عن ويتصرف من عنده يقول مثلا حدثنا لا يفعل, ذلك لا يفعل ذلك ايضا في رجال فيهم بعض الضعف وبعض انتقل البخاري لهم حديثا واحدا البخاري اللين انتقى حديثا لهم الإمام الحاكم يروي لهذا الرجل خمسين حديثا ويقول على شرط البخاري ا ا ل ب خ روى ي ر له حديث واحد حديث واحد. وعنده ا ح د و أ د ل ة على أ ن هذا الحديث ثابت مثلا ا ل إ م ا م البخاري روى عن إ س م ا ع ي ل بن عبد الله ا ل أ و ي س ي وهو ابن أ خ ت ا ل إ م ا م مالك وهذا الرجل ضعفه غير واحد ضعفه غير واحد لكن ا ل إ م ا م البخاري يعلم أ ن هذا الحديث في ا ل أ ص ل في الموطن و أ ن ه رواه غير واحد من تلاميذه ا ل إ م ا م مالك فاختار في بعض ا ل أ س ا ن ي د البخاري أ ن يروي عن إ س م اسماعيل ع ي ي ل ل ا أ و لقرابته ن ل إ م م ا ب ض ا ا ل أ ح د ث ل للتنويع ت ن يعني و ي ع ف الاويسي ح ك م ي ر عن إ م ا ع ل الأويسي مثلاً ما رواه عن مالك وعن غيره بخاري لا يروي ا ل إ س م ا ع ي ل الا أ و ي إ ل ما رواه عن مالك وينتقي أ ي ض ا ما ثبت في الموطا لذلك ح ق ي ق ة هناك عده أ م و ر تلاحظ في هذه ا ل ن ا ح ي ة وهو واسع الخطوه في شرطي الصحيح متساهل بالقضاء به يعني بالحكم به بالقضاء بالحكم به فالاولى أ ن يتوسط في أ م ر ه فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من ا ل آ ئ م ة ف إ ن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إ ل ا أ ن تظهر فيه ع ل ة توجب ضعفه قلت ا ل آ ن الكلام لابن كثير قبل ذلك كان الكلام لابن الصلاح طبعا وقد تكلم كلام إلى إلى آخره إلى هنا كلام أ ب ي عمرو بن الصلاح ا ل آ ن ابن كثير قلت في هذا الكتاب أ ن و ا ع من الحديث ك ث ي ر ة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أ و أ ح د ه م ا لم يعلم به الحاكم هذا ا ل ح ق ي ق ة فيه م ب ا ل غ ة من ابن كثير ماذا أمالش ابن أنت حين شو. تروح يعني؟ لا لا إيه بعد المغرب إن شاء الله. بعد المغرب. نعم. نعيد ا ل ع ب ا ر ة ابن كثير يقول في هذا الكتاب أ ن و ا ع من الحديث ك ث ي ر ة في المستدرك فيه الصحيح المستدرك وهو قليل يعني فيه أ ي ض ا إ ج ح ا ف ا ل ح ق ي ق ة بحق الحاكم ل استدرك فيه ا عليهما كثير الحقيقه ة استدرك ع ل ي م ا الحقيقة كثير يعني ف ي مئات ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة وهي ي على ن ي ع حسب إ ذ ا ضيقنا القاعده ة أو توسعنا أن توسعنا يكون ذ ا الحديث على من رجال بخاري على ومسلم من أ و من رجال أ ح د ه م ا هناك المئات من الاحاديث, يعني الحقيقة صفنه المئات من الأحاديث فليس بالقليل حقيقة وفي صحيحه قد خرجه البخاري ومسلم أ و أ ح د ه م احدهما لم يعلم ل به ا ا لا خرج القليل مما خرجه البخاري ك م ومسلم خرج خرجه أو أ ح وغالبا وينص كان يعلم ذلك وينص على ذلك لذلك ماذا يقول الحاكم ي ق ولم و ل يخرجاه بهذه السياقه يعني خرجاه بلفظ آ خ ر قريب منه أ و حتى بعيد ولكن أ ن ا عندي لفظ استدركت عليهما لفظا يعني ليس عندهما إذن ا ل ح ق ي ق ة في الغالب الحاكم كان يعلم ا ل أ ح ا د ي ث التي يعني خرجها البخاري ومسلم أ و أ ح د ه م ا وتكرر منه أ و انه خرجها وهي ق ل ي ل ة يعني لا تتجاوز ربما خمسين حديثا وحوالي ا ل أ ر ب ع ي ن منها ربما علم بذلك ونص على ذلك هو وفيه الحسن والضعيف و الموضوع أ ي ض ا صحيح فيه الحسن نعم وفيه الضعيف ف ي ه الموضوع أ ي ض ا خ ا ص ة ا ل أ ح ا د ي ث طبعا اللي تتعلق بالفضائل فيه الفضائل والترغيب والترهيب خاصة فضائل وخاصة فضائل الصحابة فضائل البيت الحقيقة وقال له أحاديث واهية وأحاديث منكرة وأحاديث موضوعة لذلك من أهل العلم من يقول إن الحاكم منكرة موضوعة آل له لذلك أهل يقول وقع من من إن حينما أ ل ف المستدرك كان يمليه إ م ل ا ء من حفظه يجلس في مكان يعني ثم يمليه على الطلبه من حفظه لذلك وقع له أ خ ط ا ء و أ و ه ا م نعم المستدرك بعد أن كان يمليه من سنف أن كان حفظه هذا الكتاب على الطلبة بعد و ل ل ك ن يعني ما فسح ه ا ل و ويحقق ق ينقحه ت كي القول في أ س ا ن ي د ه ونصوصه قال ابن حجر أ ن ا وقفت على مقدار ثلث الكتاب نقحه الحاكم القسم ا ل أ و ل من الكتاب حوالي ثلث نعم يعني قام بمراجعته وتنقيحه لا يكاد معنى الكلام طبعا لا يكاد فيه يوجد في ه حديث موضوع والضعيف فيه قليل الضعيف فيه قليل أ م ا باقي الكتاب ما تسنى للحاكم أ ن يعني يراجعه و أ ن يحققه لذلك وقع فيه موضوعات قال وقد اختصره شيخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبي وبينا هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مائه حديث والله اعلم يقين ا في حوالي م ئ ة ح د ي ث أ و يزيد على م ئ ة ح د ي ث م ن ا ل أ ح ا ذ ي ث الموضوع ة في ا ل م س ت د ر نعم وطوالك ت ن ب ي ه و ق و ل ا ل إ م ا م محمد ب ن إ د ر ي س ا ل ش ا ف ع ي ايمام الشافي ع م ت و ف ى س ن ة م ي ا ت ي ن و أ ر ب ع ة م ا ت ي ن و أ ر ب ع ة هو و الطيالسي هو الطيالسي أ ب و داود صاحب المسند عندنا طيالسيان أ ب و داود صاحب المسند و أ ب و الوليد الطيالسي شيخ ا ل إ م ا م البخاري و مسلم ذاك م ت أ خ ر توفي س ن ة سبع وعشرين و م ئ ت ي ن قال إ ذ ن الشافعي رحمه الله لا أ ع ل م كتابا في العلم أ ك ث ر صوابا من كتاب مالك إ ن م ا قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب ك ث ي ر ة م ص ن ف ة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج ابن جريج عبد الملك ا بن عبد العزيز وابن إ س ح ا ق محمد بن إ س ح ا ق كلاهما توفي سنته مئه وخمسين ما أ ب ي ح ن ي ف ة أ ي ض ا هؤلاء ا ل ث ل ا س ل أ ي م ا الكبار توفي سنته مئه وخمسين اذن وابني اسحاق غير ا ل س ي ر ة له كتاب يقال له ا ل س ن ن ابن إ س ح ا ق له كتاب ا ل س ن ن غير كتاب ا ل س ي ر ة لكن ض ا ع طبعا هذا الكتاب و ل أ ب ي قرر موسى ابن طارق الزبيدي الزبيدي في عندنا ن س ب ة إ ل ى اليمن في الزبيدي في الزبيدي ينبغي أ ن يميز فهذا الزبيدي ب ف ت ح الزاي ا ل م ش د د ة الزبيدي وعندنا الزبيدي حتى ما ن ت ف ا ج أ يعني ن س ب ة ل ل ي م ن ل ق ب ي ل ة وما كان ومصنف عبد الرزاق بن همام متوفى س ن ة مائتين وغير ذلك عبد الرزاق هذا تغير في آ خ ر حياته لذلك قال ا ل إ م ا م أ ح م د أ د ر ك ن ا ه س ن ة مائتين وقد عمي ا و تغير و صار يلقن فمن أ د ر ك ه قبل ذلك فسماعه صحيح و من سمع منه بعد المئتين يعني هجري فسماعه ضعيف طبعا الحمد لله كتاب المصنف له كتاب المصنف له صنفه قبل ذلك أ لفه قبل ذلك فالمصنف صحيح لكن روي بعض ا ل أ ح ا د ي ث المنكره عن عبد الرزاق وليست في المصنف ف علينا بالانتباه بعض بالانتباه الأحاليس المنكرة فمثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ح ق ي ق ة تقع للرجل حينما ينظر الناظر عبد الرزاق طبعا الرزاق ثقة حجة في الأصل من ومسلم. فاحدنا ي ل ل رجال ومسلم أ ص من بخاري ربما يرى حديثا غريبا أ و منكرا في كتاب م ت أ خ ر كمعجم الطبراني وينظر في ا ل أ س ن ا د فيرى أ ب د ا عبد الرزاق فمن فوقه رجال بخاري ومسلم والراوي عن عبد الرزاق أ ي ض ا صح م ت أ خ ر لكنه ث ق ة فيقول فلان ث ق ة ومن فوقه من فوقه عبد الرزاق يعني فمن فوقه رجال بخاري ومسلم ف ا ل أ س ن ا د صحيح فغالب م ن ر و ى عن عبد الرزاق من الصغار من الصغار سمعوا منه بعد س ن ة ميتين ل ل ه ج ر ة لذلك وجد بعض ا ل أ ح ا د ي ث المنكره في حديثه كحديث أ ن ا م د ي ن ة العلم وعلي ه بابها وقس على ذلك بعض سبب عبد بعد بعد العلم الضعف عن الأحاديث المنكرة منها حديث مدينة العلم. هذا سبب الضعف والوهن في هذا الحديث أن من رواه عن عبد الرزاق إنما رواه بعد التغير أن حديث مدينة في التغير من وليس في مصنف عبد الرزاق طبعا هذا الحديث و ا ل ا ح د ي ث ا ل م ن ك ر ليست في مصنفه وكان كتاب مالك وهو الموطا أ ج ل ه ا و أ ع ظ م ه ا نفعا و إ ن كان بعضها أ ك ب ر حجما منه و أ ك ث ر أ ح ا د ي ث في عالم ن مشهور في عهد ا ل إ م ا م مالك مشهور أ ي ض ا في الحديث وفي الفقه على وهو الفقه عبد العزيز الماجشون أبو سلمة أبو فهذا من أ ق ر ا ن الامام مالك وكان عنده موطا يساوي ع ش ر ة أ ض ع ا ف موطا مالك لكن كما ذكر العلماء ا ل ح ق ي ق ة يعني ذكر فيه ما هو صحيح وحسن وضعيف وما لا يصح حتى حتى يصح ما لا يصح سئل الامام مالك عن ذلك او قيل له عن ذ ا ك المصنف انه مصنف كبير ويساوي عشره اضعاف موطئك إ ل ى اخره فقال يعني ما كان لله فسيبقى فسبحان الله يعني مستمر طويل ان ضع الكتاب و تليفا يعني في عندنا ايضا عالم كبير في المدينه ايضا من اخران الامام مالك يعرف بابن ابي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عالم كبير جليل من اقران الامام مالك و من المتثبتين في الحديث وفي الروايه لكن سبحان الله كتب يعني الرفع وقد طلب ا ل منصور من ا ل إ م ا م مالك أ ن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إ ل ى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه ب ا ل إ ن ص ا ف وقال إن الناس قد جمعوا واطلوا وقف قد نقف الناس أشياء عليها هنا هذا الإمام الجليل العظيم الإمام على لم نطلع مالك إن يعني تنبغي أن مع يعني ما يعرض على عالم في أ ي ا م ن ا و أ ن ا منه مثلا م ولست بعالم ولكن لو عرض على عالم وقد صنف في الفقه أ و في ا ل ع ق ي د ة في التوحيد أ و في الحديث مصنفا وعرض عليه خ ل ي ف ة أ و حتى أ م ي ر أ و حتى رئيس ب ل د ي ة أ ن نقرر كتابك وعلمك ومنهجك ونمنع سائر المناهج وسائر المذاهب وكذا يسارع ويفعل المستحيل كي يعني يرضي هذا ا ل أ م ي ر أ و يرضى هذا ا ل أ م ي ر بذلك فلاحظوا ا ل إ ن ص ا ف ا ل إ م ا م مالك رفض ذلك وما قبل ذلك لذلك رفعه الله رفعه لذلك رفعه الله أ خ ل ص الدين لله و أ خ ل ص العلم لله فرفعه الله سبحانه و تعالى هكذا كان علماؤنا و قد يعتنى الناس بكتابه الموطا و علقوا عليه كتبا ج م ة أ ي ك ث ي ر ة و من أ ج و د ذلك كتاب كتابا التمهيد و الاستذكار للشيخ أ ب ي عمر ابن عبد البر النمر القرطبي رحمه الله رحمه كتاب التمهيد لما في الموطا من المعاني و ا ل أ س ا ن ي د يعني ثم شارك هذا الكتاب بكتاب الاستذكار كتاب الاستذكار يمتاز أ ك ث ر بالصفاء الفقهي يعني صفة فيه المسائل الفقهية كتاب التمهيد صفة المسائل كتاب فيه م ش ا ر ك ة ف ق ه ي ة و ح د ي ث ي ة فيه ر و ا ي ة و أ س ا ن ي د أ ك ث ر يعني ابو عمر بن عبد البر يعني ا ل ح ق ي ق ة من كبار علماء ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ق ي ق ة بلغ د ر ج ة الاجتهاد مجتهد ا ل ح ق ي ق ة هو هو مجتهد من ا ل أ ئ م ة الكبار في علم الحديث ر و ا ي ة و د ر ا ي ة في الفقه و أ ص و ل الفقه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في م ع ر ف ة ا ل ص ح ا ب ة في تفسير ا ل ق ر آ ن في جميع العلوم ا ل ح ق ي ق ة كان مجتهدا كان م ج ت ه د ومع ذلك بقي غالبا على أ ص و ل مالك على اصول مالك ابو عمر ا بن عبد البر توفي هذا ا ل إ م ا م الكبير س ن ة ثلاث وستين و أ ر ب ع م ئ ة هو الخطيب البغدادي صاحب التواليف أو يصح الوجهان التآليف الكثيرة يصح في علم, في علم الحديث الخطيب ا ل ب غ د ا د ي صنف ما يزيد على أ ر ب ع ي ن أ و خمسين كتابا في أ ن و ا ع علوم الحديث ما ترك نوعا من أ ن و ا ع علوم الحديث إ ل ا وقصصنف فيه كتابا ما بين كتاب صغير وكتاب كبير فهؤلاء أ و هذان ا ل إ م ا م ا ن توفي في س ن ة و ا ح د ة أ ح د ه م ا في المشرق و ا ل آ خ ر في المغرب هذا مع ما ع م في ه م ن الأحاديث ا ل م ت ص ل ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل م ر س ل ة و ا ل م ن ق ط ع ة والملاغات التي لا ت ك ا د ت و ج د مسندة إ ل ا الحقيقة على على قلة ندرأي ب ا ل ل ل ن س ب ة أ ح ا د ي ث ا ل م ر ف و ع ة ل ل إ م ا م م ا ل ك ا ل أ ح ا ا د ي يعني ث ل م ر ف في و ع ة ا ل م و ط أ س و ا ء كانت مساقة ا مسندة يعني ب ل س ن د ا ل م ت ص ل أ و م ر س ل ة أ و حتى البلاغات فمعظمها صحيح او حسن, معظمها صحيح أو حسن. يعني و إ ذ ا ما قارنا بين ما في صحيح البخاري مع المعلقات طبعا مع المعلقات بموطا مالك المعلقات التي فيه يعني مع المعلقات المستند مع المعلقات يتقاربان إ ن شاء الله يتقاربان أين هو قد ق ي و ل ق ا ئ ل لماذا اخر الكتاب إ م م ا أو كتاب الموطا ما ذكر ا ل أ و ل م ث ل ا ل ع د ة أ س ب ا ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل يعني هو ما يعني جعله ا ل إ م ا م مالك خاصا بالاحاديث النبويه ة و ف ي الآثار أكثر من أ ق وفي ا الصحابة التابعين ل و فتاوى ك ث ي ر ة فتاوى فقهيه ل ل إ م ا م مالك ولشيوخه أ ي ض ا كربيع الراي ي و ل ز ه ر وغيرهما فما هو بكتاب خالص؟ ما ما فيه مع ما من كما والمراسل ما مع المسانيد بكتاب خالص البلاغات قلنا والسنن هو لذلك ذكر يعني وكان الحاكم أ ب و عبدالله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما ف إ ن فيه أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة م ن ك ر ة يعني هذه م ن ك ر ة ك أ ن ه ا فيها م ب ا ل غ ة من ابن كثير والله أ ع ل م إ ذ ا أ ر ا د ب ا ل م ن ك ر ة ا ل ض ع ي ف ة فمعظم ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة اخواني في جامع الترمذي او في سنن الترمذي معظم ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة يعلم أ ن ه ض ع ي ف ة وغالبا ضعفها إ م ا تصريحا أ و ب ا ل إ ش ا ر ة إ ذ ا ا ل إ م ا م الترمذي ع ا م ة ا ل أ ح ا د ي ث الضعيفه التي في سننه يعني هو ضعفها صريحا أ و إ ش ا ر ة يعني يعلم أ ن ه ا ض ع ي ف ة وقد يقول قائل لماذا ذكرها أ و خرجها بسبب ان هذه الأحاديث معمول بها. بسبب إذن أن هذه ا ل أ ح ا د ي ث معمول بها عند فقهاء ا ل ك و ف ة عند فقهاء الشام عند فقهاء الحجاز عند فقهاء مصر وما أ ش ب ه ذلك حتى النسائي حتى أ ب و داود يخرجون ا ل أ ح ا د ي ث هذه التي تدور عند أ ه ل الفقه وعند أ ه ل الحديث مع علمهم ب أ ن ه ا ض ع ي ف ة مع ع ل م ه م ب أ ن ه ا ض ع ي ف ة أ م ا إ ذ ا أ ر ي د بالمنكره التي ن ك ا ا ر ة ل هي ش د ة الضعف ا ل ح ق ي ق ة م ا ف ي أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة من سنن الترمذي إ ل ا بعض ا ل أ ح ا د ي ث و ب ي ّ ن ه ا ب ي ن ض ع ف ه ا أ و نكارتها و ق و ل الحافظ أ ب ي علي ب ن السكن اسمه سعيد ابن عثمان سعيد ابن عثمان ابو علي بن السكن وكذا الخطيب ا ل ب غ د ا د ي في كتاب السنن للنساء إ ن ه صحيح فيه نظر و أ ن له شرطا في الرجال أ ش د من ش ر ط مسلم غير مسلم ف إ ن فيه رجالا مجهولين ف إ ن فيه رجالا عندكم مجهولين أ و مجهولون نعم. اما نعم إ عينا أ و حالا وفيهم المجروح وفيه أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة ومعلله ومنكره كما نبهنا عليه في ا ل أ ح ك ا م الكبير الحقيقة الإمام النسائي إمام إمام كبير حقيقة. عارف من أهل الرواية والديراية الجرح والتعديل ومعرفة العلال جبل أهل حقيقة كبير أئمة ومعرفة من ومن الظاهر أ ن ا ل إ م ا م النسائي في كثير من ا ل أ ح ي ا ن كان ينص على ع ل ة الحديث أ و ضعف الحديث عرفنا لكن الظاهر أ ن ه من خلال تعاقب السنن فسقط الكثير من كلامه والدليل على ذلك كثيرا ما كنت أ ر ا ج ع يعني في كتاب ت ح ف ة ا ل أ ش ر ا ف للمزي ب م ع ر ف ة ا ل أ ط ر ا ف فكان يمر معي الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث ينقل المزي عن النساء يقول هذا حديث منكر هذا حديث ضعيف نرجع المطبوعة النساء منكر السنان نجد النسائي من كان هذا هذا هذا الحديث فيه رجل فيه كذا نرجع إلى الموجودة لا نجد هذا الكلام فالإمام الحقيقة من الأئمة أيضا الجبال وغالبا يقول رجل إلى حديث حديث فيه فيه يبينه ويوضح ضعف الحديث أ و ن ك ا ر ة الحديث أ و ع ل ة الحديث ولكن سقط الكثير من كلامه سواء حينما نقلت أ و انتسخت السنن الصغرى من السنن الكبرى النسائي عنده السنن الكبرى جاء تلميذه أ ب و بكر ا بن السني فانتقى من السنن الكبرى المجتبى الذي يقاله ل السنن الصغرى أ و يسمى ب المجتبى هذا اختلف العلماء هل هو من ص ن ع النساء أ و من ص ن ع تلميذه ا ل ر ا ج ا الذي اختاره ا ل ذ ه ب إ م ا م هذا الشان أ ن هذا من عملي تلميذه أ ب ي بكر ا ب ن السني وليس من ص ن ع النساء النساء هو مصنف السنن الكبرى وكما ذكرنا أ ي ض ا سقط الكثير ل ل م ا ك من كلامه ما نقله أ ب و بكر ابن السني حينما كان يتكلم على بعض ا ل أ ح ا د ي ث ويبين علانها لذلك قول ابن كثير فيه حديث ضعيفة ومعللة كثير ومنكرة ابن أحاديث فيه ضعيفة كل هذه ا ل أ ح ا د ي ث يعلم بها النسائي كل هذه ا ل أ ح ا د ي ث إ خ و ا ن ي كل إ م ا م من هؤلاء ا ل ع ئ م ه يعلم ما في كتابه غالبا غالبا إ ن شاء الله يعلم ما في كتابه من أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة و ح س ن ة و ض ع ي ف ة و م ن ك ر ة هذا في الغالب طبعا أ م ا أ ن يفوت مثل النسائي أحاديث أو أو ولا بها الإمامة الأئمة الكبار كما قلنا كثيرة ضعيفة يعلم يعني منكرة معللة وهو من أين هذه بل ا ل ن س ا ء آ خ ر من يحتج به في التوثيق والتجريح من المتقدمين يعني هو يعتبر آ خ ر السلف ممن يحتج به لا ي س ت أ ن س به يعني كلامه فصل في الرجال خ ا ص ة إ ذ اذا انفرد إ م انفرج و ج د ا كلاما لغيره ي ل قال النساء الأمر لا يخالف انتهى عنه ضعيف ثقه لا يخالف صدوق لا يخالف أ ي ض ا فهو من اواخر ا ل أ ئ م ة المتقدمين المحتج بكلامهم في الجرح و ا ل ت ع د ي ل و أ م ا قول الحافظ أ ب ي موسى محمد بن أ ب ي بكر المديني عن مسند الامام إ م أحمد ل ل آ ن ا ك على مسند الإمام احمد ل إ م م ا أ إنه صحيح فقول ضعيف فقول ف إ ن فيه أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة بل موضوع ك أ ح ا د ي ث فضائل م ر و ة التي تعرف بمروا هذه م د ي ن ة من خرسان ا م د ي ن ة من خرسان ا خرسان ا فيها ليسابور و مرو و غيرهما و عسقلان أ و شهداء عسقلان عندكم ك ل م ة شهداء نفس المعنى انا عندي في نسختي وشهدائي عسقلان والبرث ا ل أ ح م ر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه ط ا ئ ف ة من الحفاظ في الضعف في الأحاريث الواهية واهية أي شديدة الضعف التي جاءت في المسند وهي عنا بعض المسند جاءت قليلة بعض أ ه ل العلم قال هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ه ي ة ليست من قبل أ ح م د و إ ن م ا من مما زاده ابنه عبد الله على المسند وبعض ا ل آ خ ر قال أ ي ض ا هناك زيادات لراوي المسند عن عبد الله وهو له أوهام له القطيعي أيضا زاد في المسند في ووقع له الوهم في بعض ا ل أ ح ا د ي ث مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث قالوا لا يمكن ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن تمر عليه مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث وهي و ا ه ي ة شديده ة ع ر ف ا ابن ل ج خرج و ز ي ب ع ض الأحاديث الموجودة في المسند وحكم في و ب ض ع ه ا اعترضه ابن حجر في كتاب القول المسدد في الذب عن, مسندي الإمام في في في الذب عن مسند الامام إ م أحمد ع ت كتاب ر صغير صغير ض ه إذن في في جزء س احمد ه القول المسدد الذب الدفع الإمام مسند في أي أ عن وناقش ابن الجوزي في بعض هذه الأحاديث ثم ان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا مع انه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته احاديث كثيره جدا بل قد قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من مائتين يعني مع س ع د هذا الكتاب وهذا المسند أ ي ض ا فاته ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة حتى في الصحيحين هناك الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث ما رواها ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده يعني لا نظن أ ن ه قد جمع ما في الصحيحين والسنن وغير ذلك、لا. وهكذا قوله الحافظ أبي طاهر متوفى س ن ة ست وسبعين وخمسمائه السلفي ن س ب ة إ ل ى سلفه ة لقب لأحد أ د د ج ا لقب ل أ ح د أ ج د ا د ه نعم وهكذا إ ذ ن قول الحافظ أ ب ي طاهر السلفي في ا ل أ ص و ل ا ل خ م س ة يعني البخاري ومسلم وسنن أ ب ي داود والترمذي والنسائي إ ن ه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أ ن ك ر ه ابن الصلاح وغيره قال ابن الصلاح وغيره وهي مع ذلك أ ع ل ى ر ت ب ة من كتب المسانيد كمسندي عبد بن حميد عبد بن حميد متوفى س ن ة تسع واربعين و م ئ ت ي ن هناك ا ل آ ن منتخب ل هذا المسند مطبوع متداول المنتخب ل مسند عبد بن حميد منتخب مسند عبد بن حميد إ ذ ا المسند غير موجود لكن المنتخب موجود إ س ن ا د ه علي ا هو أ ح د شيوخ البخاري اسناده علي والدارمي الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن ا ل م ط ب و ع ة ا ل م و ج و د ة ا ل م ش ه و ر ة صاحب السنن س ن ن الدارمي بعضهم سماها المسند الراجح أ ن ه ا سنن مرتبه على ا ل أ ب و ا ب ا ل ف ق ه ي ة كالسنن ا ل أ ر ب ع ا ل ح ق ي ق ة و أ ح م د ا بن حنبل و أ ب ي ي ع ل ى والبزار و أ ب ي داود الطيالسي قلنا هذا صاحب المسند ا ل آ خ ر أ ب و الوليد ا ل آ خ ر شيخ البخاري م ت أ خ ر أ ب و الوليد والحسن ا بن سفيان و إ س ح ا ق ا بن راهاويه و ع ب د ا ل ل ابن م وعبيد س ى الله هذا متوفى بن م و الإمام حنبل والطبقة وغيرهم ف إ ن ه م يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه وتكلم الشيخ أ ب و عمرو على التعليقات ا ل و ا ق ع ة في صحيح البخاري وفي مسلم أ ي ض ا لكنها ق ل ي ل ة قيل إ ن ه ا إ ذ ن ابن ا ل صلاح تكلم على التعليقات ا ل و ا ق ع ة في صحيح البخاري وفي مسلم أ ي ض ا لكنها ق ل ي ل ة ب ا ل ن س ب ة لصحيح مسلم حديث واحد فقط في باب التيمم ذكره تعليقا ذكره تعليقا حديث واحد ما في غيره بالصحيح ب ا ل م ق د م ة طبعا علق ع د ة احاديث واثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والتابعين في ا ل م ق د م ة مع صغر حجمها علق بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر ف و ع ة و ا ل آ ث ا ر أ م ا في صحيحه حينما بدا بذكر المسند من الحديث ذكر حديثا واحدا في كتاب التيمم موجود في صحيح مسلم برقم ث ل ا ث م ئ ه و ت س ع ي وستين لمن أ ر ا د م ر ا ج ع ة هذا الحديث برقم ث ل ا ث م ا ئ ة و ت س ع ي وستين حديث أ ب ي جهم م النبي صلى الله عليه وسلم بالا وسلم عليه أ ح د الرجال ما رد عليه حتى تيمم على الحائط أ و على الجدار ثم رد عليه السلام وقال ما ي م ن ع ن ي أ ن أ ر د عليك السلام إ ل ا أ ن ي كرهت أ ن أ ذ ك ر الله على غير طهر, على غير طهر. فتيم عليه بعد ذلك رد عليه السلام رد ط ب ع ا هذا الحديث إ خ و ا ن ي في ا ل صحيح البخاري موجود عند البخاري وهو مسند يعني ا ل إ م ا م البخاري وصل هذا الحديث ا ل إ م ا م مسلم رواه م ب ا ش ر ة عن الليث بن سعد قال وقال الليث بن سعد ثم ذكر سائر الاسنان و ح ا ص ل ا ل أ م ر ا ل آ ن ا ل ف ا ئ د ة التي تتعلق بمعلقات البخاري ومسلم وقد مرت معنا يعني أ ن ما علقه البخاري ب ص ي غ ة الجزم فصحيح إ ل ى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك يعني حينما يقول وقال مثلا الليث بن سعد عن فلان عن فلان بما أ ن ه جزم بقوله وقال ب ص ي غ ة الجسم أ و ص ي غ ة القطع أ ي ض ا يقال لها فهذا حكم من البخاري بثبوت ذلك عن الليث بن سعد نعم ا ل ح ق ي ق ة غالبا حينما يكون البخاري يعني جزم ب ن س ب ة حديث أ و قول إ ل ى إ م ا م ثم تابع ذكر ى السند فمن ا ل باب أ و ل ى أ ن يكون ما ذكر من الرجال أ ن ه على شرطه وان الحديث ثابت, ثابت يعني النظر غالبا لا ف ا ئ د ة ل أ ن ه يعني الحقيقه الحال سيكون أ ح س ن حالا سيكون ب ا ل ن س ب ة لما ذكر من الرجال سيكون الوضع أ ح س ن حالا من إ س ق ا ط ذاك الرجل أ و إ س ق ا ط الرجلين يعني حتى هذه العبارة كأنها فيها يعني فيها ما فيها نعم فيها العبارة نعم كأنها حتى ت هذه ما ا ج وما ز والله ل أ ع أو عدم دقة خ ل ي ن نقول والله تعالى وما تعالى أعلم كان منها ب ص ي غ ة ا ل ت م ر ي ض يعني ب ص ي غ ة التضعيف غالبا تكون ب ص ي غ ة المبني للمجهول كي يروى ويحكى ويذكر ويقال وقيل وهكذا ك ا ل ح ر ي ث الذي ع ل ق ه م س ل م في م ق د م ت ه ب ق و ل ه و ي ذ ك ر ع ن ع ا ئ ش ة أ م ر ن ا أن ن ن ز ل ا ل ن ا س م ن ا ز ل ه م فهذا ذ ك ر ه امام ل إ م س ل م بصيغة ا ل ت م ر ي ن ص ي غ ة ا ل م ب ن ي ل ل م ج ه و ل و ي ذ ك ر ع ن ع ا ئ ش ة و ا ل ح ر ي ضعيف ث ا ل ح ق ي ق ة أخرجه أبو د ا و وذكر د ع ل ت ه أن ا ل ر ا و ي التابعي لم يسمع من ع ا ئ ش ة لم يسمع من ع ا ئ ش ة ذ ل ك الحديث فالحديث ضعيف إ ذ ا وما كان منها ب ص ي غ ة التمريض فلا يستفاد منها ص ح ة ولا تنافيها أ ي ض ا ما كان ب ص ي غ ة التمريض إذن لا يستفاد ص ح ة ولا العكس نقول خلل ذكر ه ب ص ي غ ل تمريض فهو ضعيف يعني ب ص ي ر ا ل ت م ر ي ض يعني ب صيغه تضعيف ولا العكس إذن ل أ ن ه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح ل أ ن ه قد وقع من ذلك يعني بعض ا ل أ ح ا د ي ث كذلك بمعنى ب ص ي غ ة التمريض ذكرت ب ص ي غ ة التمريض وبعد التتبع وجدات ص ح ي ح ة وربما ج د ا ت صحيحة و رواه مسلم وربما هذا الذي ذكره البخاري ب ص ي غ ة التمريض أو فيه التبويب والتراجم احتج به ا ل إ م ا م مسلم كحديث مثلا حديث الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين النصيحة هذا ا ل إ م ا م البخاري بوض به فقط حتى ما ذكره تعليقا ترجم جعله عليه الجسم لباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بصيغة باب هذا الحديث اسنده الامام مسلم و الامام احمد و اصحاب السنان و ما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمطي الصحيح المسند فيه, الصحيح. الصحيح المسند فيه. لانه قد و س م كتابه و س م ا و ص ف كتابه ب الجامع المسند الصحيح المختصر في أ م و ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه و أ ي ا م ه ف أ م ا إ ذ ا قال البخاري قال لنا أ و قال لي فلان كذا أ و زادني ونحو ذلك فهو متصل عند ا ل أ ك ث ر كما ق ي من الوقت نصف س ا ع ة ن ق ر أ شوي لسه إ ذ ن ف أ م ا إ ذ ا قال البخاري قال لنا أ و قال لي فلان كذا أ و زادني يعني فلان ونحو ذلك فهو متصل عند ا ل أ ك ث ر اي هذا هو المختار طبعا واضح قال لنا أ و قال لي ل أ ن ه عقب ذلك ل وقال قال فلان فقط حتى ب ا ل ن س ب ة للبخاري ليس مدلسا ف إ ن قال قال فلان ويكون من شيوخه كما حصل في حديث المعازف حيث قال وقال هشام بن عمار و هشام بن عمار من شيوخه لماذا ا ل إ م ا م البخاري ما قال حدثني مثلا قال ل أ ن هشام بن عمار هذا فيه بعض الضعف وبعض اللين يعني ضعفه و بعضه وحديثه قريب من الحسن وربما دون الحسن ف ل أ ج ل هذا الضعف في هذا الرجل ذكر هذا الحديث بهذه ا ل ص ي غ ة و إ ل ا هو سمع هذا الحديث منه سمع هذا به ذكره هذا سيذكر الحديث طبعا أحد ما تمسك به ابن حزم أن البخاري ذكره تعليقا والحديث、ضعيف. طبعا خولي فتوبع هذا الحديث سيأتي حتى ابن خولي أحد حزم حتى ضعيف سيأتي كسير فتوبع أن تمسك امام ل إ أ ح م د وصل هذا الحديث عن هشام بن عمار وحتى هشام بن عمار ما قلنا فيه ضعف أ و لين بعضهم حسن حديثه بعضهم دون الحسن بقليل توبيع هشام بن عمار فصار الحديث يعني صحيح ا ل إ س ن ا د لا خلافه في صحته إ ذ ا ا ل إ م ا م البخاري إ ذ ا قال قال لنا أ و قال لي فلان هذا يحمل على أ ن ه مما سمعه من شيوخه لكن غالبا قال العلماء يستخدم ذلك البخاري في المذاكرات أ و إ ذ ا روى حديثا عن يعني شيخ هو انقص منه بقليل سنا وعلما وما أ ش ب ه ذلك ك ح د ي ث ي عن ابن خزيمه ة خزيمة مثلا قدم على البخاري ابن و و الشاب ونقول ا في سن ا ل خ م س ة وعشرين أ و الثلاثين و ا ل إ م ا م البخاري في الستين فروى عنه حديثين أ و ث ل ا ث ة في التاريخ الكبير ي قال و ل ق لنا محمد قال لنا محمد عرفنا فهو ما سمعه منه لكن سمعه من باب ا ل م ذ ا ك ر ة من ب الفرق ب ا م ذ ا ا ك ر ة ل بين ا ل م ذ ا ك ر ة وبين تحمل بمعنى السماع أ و ا ل إ س م ا ع م ذ ا ك ر ة يعني قرينان سهرا في ليلتين أ و حتى شيخ وتلميذ فتذاكرا الحديث ف أ ح د ه م ا سمع من الاخر آ خ ر على سبيل م ذ ك ر ة ب ل مجالس التحديث يتهيأ العالم أو الشيخ لهذا المجلس ا ا ف ف يتهيأ ي أو ك هذه ذلك الأحاديث والأسانيد والألفاظ وغير ذلك ويكون على أحسان وغير ويكون يعني ما يكون كالذي عنده مثلا ق ر ا ء ة ق ر آ ن أ و خ ت م ة في رمضان أ و كذا ف ي أ ت ي يعني قد ذاكر هذه ا ل آ ي ا ت والسور طوال النهار وربما طوال الليل بخلاف ما إذا يعني كان مع صاحبه بعض ربما الأخطاء الأصل يحفظ القرآن ولكن من مجرد بعض الآيات والسور ما إذا كان مذاكرة تذاكر في يحفظ في مع مجرد يقع وهو ربما يقع في ا ل خ ط أ ل أ ن ه ماذا ك ر يعني قبل ذلك أ و ما تهيئ هذا المراد ب ا ل م ذ ا ك ر ة وحكى ابن ا ل ص ل ا ح عن بعض ا ل م غ ا ر ب ة أ ن ه تعلق أ ن ه تعليق أ ي ض ا يعني أ ن ما يقوله البخاري قال لنا أ ن ه من باب التعليق يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في ا ل م ذ ا ك ر ة يسمعه في المذاكرة سماع الحقيقه ليس ق تعليق ق ة لكن ذكره بصيغه توهم التعليق كما ق لحال ن ا ل في هذه ا ل و ا س ط ة التي كانت بينه وبينه إ م ا مثلما قلنا يعني كان مذاكره وفي غالب ا ل أ ح ي ا ن يكون من انقص منه يعني سنا أ و علما أ و مقدارا وقد رده ا بان ن ل ل ص ا ح ب أ الحافظ أ ب ا جعفر ا بن حمدان قال إ ذ ا قال ا ل م خ ا ر ي وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا و م ن ا و ل ة وهذا فيه أ ي ض ا ما فيه أ ي ض ا سمعه عرضا م ن ا و ل ة ممكن لكن سمعه عرضا يقول ق ر ئ على فلان و أ ن ا أ س م ع أ و ق ر أ ت على فلان هذه العرض يعني ق ر ا ء ة التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع و أ ن ك ر ابن ا ل صلاح على ا بن حزم رده حديث الملاهي هذا الحديث الذي ذكرنا حيث قال في قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار كلام ابن ا ل صلاح ا ل آ ن كلام ابن كثير يستدرك قلت وقد رواه أ ح م د في مسنده و أ ب و داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إ ل ى هشام بن عمار وشيخه أ ي ض ا شيخه و ص د ق ا بن خالد شيخ هشام بن عمار هو ص د ق ا بن خالد يعني على هذا تبع هشام بن عمار كما بيناه في كتاب ا ل أ ح ك ا م الكبير ولله الحمد ابن كثير شرع في ت أ ل ي ف كتاب كتاب جامع في الفقه الفقه المقارن والفقه المدلل أيضا مقارن ومصحوب بالأدلة لكل الأئمة الأربعة وغير الأربعة, الأربعة هذا الكتاب لكل فشرع في تصنيف ومصحوب وغير ويظهر أ ن ه كتاب عظيم جدا ونفيس لكن يعني ما كمل هذا الكتاب ما كمل هذا الكتاب وهذا العمل لذلك مر ة معي حتى في تفسيره كان لماذا اختصر ف يحيل ا ل أ ب ا ا ث ل ف ق ه ة في تفسيره ي ي كان ح إلى ه ذ الى الكتاب الأحكام الكبير كان يحيل إ هذا الكتاب لكن ما كملا ثم ضاع أ ي ض ا معظم هذا الكتاب يعني الذي وجد ثم حكى أ ن ا ل أ م ة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أ ح ر ف ي س ي ر ة سوى أ ح ر ف ي ن أ ي أ ح ا د ي ث يسيره ة عبر ن عن الحديث أو عن النص من ا الحديث والكلام بالحرف يصح من حيث اللغة يصح حيث أو ان ت ق د ه ا ب ع ض ا ل ح ف ا ظ ك د ا ر قطني و غ ي ر ه ي ق و ل مسلمون و ز ه ر ي تسعين هارفون كلها كويو يقولوا مسلمون و ز ه ر ي تسعين ح ر ف ا كلها ق و ي و اي كره تسعين ح د ي ث ا تسعين ح د ي ث ا نعم هذا شاهد إ ل ى أ ن الغرائب من الغرائب ما هو صحيح من الغرائب ما هو صحيح ثم ا س ت م ب ط من ذلك القطعه ب ص ح ة ما فيها من ا ل أ ح ا د ي ث ما فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم طبعا سوى الأحاديث التي سوى تكلم فيها العلماء ب ا ل إ ع ل ا ل أ و الضعف أ و الكلام في الصحيحين يستثنى من ذلك ويستثنى أ ي ض ا المعلقات وما ذكره, أو ذكره البخاري في تراجم الأبواب أو ما ذكره مسلم في مقدمته في مقدمة قال لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل لا صحيحا الأمر مسلم لأن وجب به بد ذكره في في صحيحين يكون في نفس ظنت صحته مقدمة معصومة أو أن عن إ ذ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت على تلقي كتابيهما بالقبول و ا ل أ م ة ب إ ج م ا ع ه ا إ ج م ا ع العلماء معصومه عن ا ل خ ط أ لا ت ج ت م ع أ م ة على ض ل ا ل يد الله مع ا ل ج م ا ع ة إ ل ى آ خ ر ه ع ر ف ن ا ف ا ل أ م ة أ ج م ع ت على قبول ما في الصحيحين من أ ح ا د ي ث طبعا إ ذ ا جردنا طبعا الاحاديث التي فيها كلام أ و فيها إ ع ل ا ن ل أ ح د من ا ل أ ئ م ة المتقدمين أ و فيه خلاف أ ي ض ا لذلك قال ابن كثير وهذا جيد يعني ما ذهب إ ل ي ه ابن الصلاح وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع الدين يستفاد خالف الشيخ المسألة لا بالصحة في محي هذه ذلك من قلت و أ ن ا مع ابن الصلاح فيما عول عليه و أ ر ش د إ ل ي ه والله أ ع ل م أ ي ض ا جاء من بعدهما يعني ك س ي و ط وغيره أ و غ ي ر ه فوافقوا ابن الصلاح ف و ا ف ق ا ب ن الصلاح ان الاحاديث التي اتفق على إ خ ر ا ج ه ا البخاري ومسلم هي يعني تفيد ا ل ق ط ع ة تفيد القطعه تفيد العلم لكن قالوا النظري وليس الضروري والفرق بين النظري والضروري العلم النظري يعني من حيث النظر النظر في ا ل أ س ا ن ي د و أ ح و ا ل الرجال واتصال السند وما أ ش ب ه ذلك وهذا لا يكون إ ل الا للعلماء إ للعلماء بخلاف العلم الضروري ا ل ل ع معنى الضروري م يثبت لكل إ ن س ا ن بسبب ا ل ك ث ر ة ا ل ك ا ث ر ة التي تروي هذا الخبر فلا يتوقف على أ ح و ا ل الرجال و ا ل أ س ا ن ي د وما أ ش ب ه ذلك الكثره اغنت عن ذلك الحسن حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا ا ل ع ل ا م ة ابن تيميه مضمونه أ ن ه نقل او نقل القطع بالحديث الذي تلقته ا ل أ م ة بالقبول عن جماعات من ا ل أ ئ م ة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي ي والشيخ ي أبو حامد ا ا ل إ س ف ر ن والقاضي أ ب و الطيب الطبري أ ب و حامد ا ل إ س ف ر ا ي ن ي متوفى س ن ة أ ر ب ع م ا ئ ة و س ت ة س ن ة أ ر ب ع م ا ئ ة و س ت ة والقاضي أ ب و الطيب متوفى س ن ة أ ر ب ع م ا ئ ة وخمسين أ ب و الطيب الطبري هذا من أ ئ م ة ا ل ش ا ف ع ي ة الكبار طبعا هو غير الطبري صاحب التفسير ذ ا ك أ ب و جعفر الطبري متقدم من أ ق ر ا ن ابن خ ز ي م ة من اقران ابن خزيمه والشيخ أ ب و إ س ح ا ق الشيرازي من الشافعي ة س ن ة ست وسبعين و ا ر ب ع م ا ئ ة هذا صاحب كتاب المهذب الذي شرحه النووي في ك ت ا ب المجموع شرح المهذب و لا لا ش ه ر ة لا لا شهره في الافاق و ابن حامد اسمه الحسن الحسن ابن حامد متوفى س ن سنة ثلاث و ا ر ب ع م ا ئ أربعمائة و ث ل ا ث ة و أ ب و يعلى ابن الفراء متوفى سنه ثمان وخمسين واربعمائه هو والبيهقي في س ن ة واحده وابو الخطاب توفي سنه خ م س م ا ئ ة وعشره أيضا الحنابلة الآن من وابن ز ا غ و ن ي أ ي ض ا و أ م ث ا ل ه م مال ن حنبل ا ة و ش م س ال أ ئ م ة ا ل س ر خ س ي ن و ش م س ال أ ئ م ة ا ل س ر خ س ي ن ا س م ة إ ل ى سرخس م د ي ن ة من أ عما ل ف ا ر س وموراء الفارس متوفى س ن ة ث ل ا ث و ث م ا ن ي ن و أ ر ب ع ا ئ ة من ال حنفي ة قال وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم من ا ل أ ش ع ر ي ة وغيرهم كب إ س ح ا ق ا ل إ س ف ر ا ي ي ن وابن فورك أ ب و بكر ه ذ ابو أ بكر ابن فورك ينطق طبعا فورك كما ق ر أ ت ه وليس فورك فورك قال وهو مذهب أ ه ل الحديث قاطبه هذا اسم يدل على العموم أ ي جميعا ومذهب ا ل س ل ف ع ا م ة وهو معنى ما ذكره ابن ا ل صلاح سباطا فوافق فيه هؤلاء ا ل أ ئ م ة إ ذ ن ا ع ل م ا ء كثر من ا ل أ ئ م ة الكبار يعني من ا ل م ا ل ك ي ة ومن ا ل ش ا ف ع ي ة ومن ا ل ح ن ف ي ة ومن ا ل ح ن ا ب ل ة وهؤلاء العلماء الذين ذكرهم يعتبروا من يعني من المؤصلين في المذهب من علماء ا ل أ ص و ل والفروع هؤلاء من ا ل علماء ا ل أ ص و ل يعني القواعد والفروع أ ي ض ا والله تعالى اعلم هل من سؤال ا ل آ ن إ ن شاء الله نجيب ه عن أ س ئ ل ت ك م هل من سؤال؟ هل كتاب اللؤلؤ والمرجان في ا ل مو قضيه علم حديث يعني أمر بسيط ج د ا أتى ل أ ح ا د ي ث المتفق عليها إ ذ ن سيكون في هذا الكتاب يعني اصح الصحيح هذه أنه مادة علمية تعب فيه يعني مؤلفه القيمة، مادة كثيراً وكذا ليس علمية تعب غ ي ر هل ه من سؤال هل تنصح بحبه او اخذ شروح عليه ل أ ن ه غير مشهور ك ث ي ر نعم يعني احفظ منه إ ذ ا أ ر د ت وقرا الشرح في فتح الباري لابن حجر أ و للنووي في مسلم على مسلم أ و للقاضي عياض أ ي ض ا أ و ض ح أو أ و س ع من شرح النووي نعم، كتاب قيم كتاب جاء إ ل ى ا ل خ ل ا ص ة يعتبر ا ل أ ح ا د ي ث المتفق عليها ا ل ص ح ا ل صحيح فجعلها في مؤلف خاص في مجلد أ و مجلدين على حسب الطبع م في سؤال نعم حديث سورة الصف حديث هذا المعروف بحديث المسلسل ل ق ر ا ء ة س و ر ة الصف نعم ما محتوى. يعني محتوى هو سورة هذا حديث ي ع ر ف ا ل حديث المسلسل يروي ه ع ب د الله بن سلام ا ل صحابي الجليل خ ر ج ه اطلبي ل وداري ا ل مسلسلون رفنا من ط ر ي ق أ ب ي سلمه عنه قال جلسنا أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا لو علمنا أ ي العمل أ ح ب إ ل ى الله تعالى لعملناه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك ا ل ل ح ظ ة يعني ونحن نتذاكر أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ح ب إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف ق ر أ علينا س و ر ة الصف وفيها يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم ا تقولون ما لا تفعلون ك ب ر مقتن عند الله أ ن تقول ما لا ت ف ع ل و ن إ الاخر ه قال عبد الله بن سلام ف ق ر أ ه ا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و سلم راوي الحديث عن عبد الله بن سلام أ ي ض ا ذ ك ر ه فقال ق ر أ ه ا علينا عبد الله بن سلام ثم راوي الحديث عن أ ب ي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف هو يحيى ا بن أ ب ي كثير أيضا قرأها قال ر أ ه ق ا علينا أ ب و س ل م ة ا ل أ و ز ا ع ي راوي الحديث عن يحيى بن أ ب ي كثير قال ق ر أ ه ا علينا أ ي ض ا يحيى محمد بن كثير ر الجارمي قرأها علينا الأوزاعي. فهذا الحديث يعرف المسلسل بقراءة سورة شيخ علينا الأوزاعي الحديث بالحديث قال فهذا المسلسل الصف قال عنه الحافظ ابن عنه ح من أ ص ح حديث في الدنيا مسلسل عفوا مو أصح ح د يعني ث مطلقا مسلسل ي اتصل تسلسله إ ل ى ا ل إ م ا م الدارمي و إ ل ى غيره الحديث المسلسل ل ق ر ا ء ة سوره الصف نعم عضوان بمزيد بمسألة أحمد والتلمير الإمام شيخ تفصيل لو تفضلت أحمد الحديث ألراج هذا أ م ر يبقى يعني فيه أ خ ذ ورد لكن أ ه ل العلم أ ج ا ب واستبعد أ ن يصدر يعني بعض الاحاديث الشديده أحمد، إمام كبير، إمام جبل يبعد أن يصدر م الضعف بعض هذه ا أ ح ا المنكرة ا د ي شديدة ث أو على أنها من ز ي ا د ا ت ابنه كيف نميز هذه فائده كيف نميز زياده ا عبد الله بن الامام احمد له زيادات على المسند كيف نميزها حينما يروي الحديث عن غير ابيه الأمر سهل. في أحاديث سهل مو كثيرة في يعني لكن ربما تزيد على مائتين ث ل ا ث م ا ئ ة أ ر ب ع م ا ئ ة حديث في المسند يروي الحديث مثلا عن سفيان بن ع ي ي ن ة م ب ا ش ر ة ا ل أ ب ن أ و ربما ما أ د ر ك ه عن سفيان بن وكيع أ و عن بعض هؤلاء ا ل أ ئ م ة إذن عبد ا ل ل ه إ ذ ا الحديث توجدته في المسند وما قال حدثني أ ب ي أ و حدثنا أ ب ي فهذا يحكم على أ ن ه من زيادات عبد الله على المسند وقد يكون في هذه ا ل أ ح ا د ي ث الواهيه ة بعض ذ ه الأحاديث من هذا القبيل لكن الراوي القطيعي هو راوي المسند عن عبد الله هذا نسي أ ن يذكر في الاسناد إ س ن د الحديث عن الإمام أحمد عرفناه جعل عن رجل آخر ف عن ن الإمام أما هو ي أ يذكر ل ل المشهور ر ج وأخذ أنه عن ع ب الله عن أبيه هذا أ ح د ما يعني ي قيل في بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ن ك ر ة أ و ش د ي ل ة الضعف في المسند والله تعالى أعلم نعم ه ذ اعلم موجود كثير ولكن ضمن ولكن ضوابط كثير ب ط ا ضوابط ضمن موجود من م يرى ث ا الخوارج رأي و ن من هو يعني موجود هو أو يتشيع شيعي موجود من هو اتهم بالنصب انذاك في ذاك العصر موجود من رومي بالقدر أ و ب ا ل إ ر ج ا ء وما أ ش ب ه ذلك لكن في ا ل أ ص ل هو ث ق ة و عدل هو غير متهم هو م أ م و ن يعني فهذه المسائل مسائل اخرى ا ع ت ب ا ر ي ة المهم أ الا يكون غاليا ا ل أ م ر الثاني يعني ضمن ضوابط حتى قال العلماء يعني يرون ع ن ي ي عنه أ ح ا د ي ث لا تقوي بدعته أ و ما يذهب إ ل ي ه ف م ث ل الخارجي كان عندهم م س أ ل ة السيف والقتال والحرب والخروج عن الحاكم والتكفير وما أ ش ب ه ذلك فلا يقبل الحديث المعنى الخارجي إذا كان بهذا المعنى من هذا من يقبل حديث في فضائل الصحابه ة م ث او أ في أ ح ك ا م ف ق ه ي ة ليست من هذا القبيل تتعلق ب ا ل ط ه ا ر ة والوضوء وما أ ش ب ه ذلك الشيعي لا يقبل منه ا ل أ ح ا د ي ث التي تنصر مذهبه ومن ذلك أ ن يكون الحديث في فضائل آ ل البيت وما أ ش ب ه ذلك أ و نكاح ا ل م ت ع ة وما أ ش ب ه ذلك وقع على ذلك ف ا ل ح ق ي ق ة كان هناك ضوابط ضوابط يعني وموازين د ق ي ق ة جدا نعم في المستخرج. نعم المستخرج ان ياتي عالم أ و إ م ا م من ا ل أ ئ م ة إ ل ى أ ح د الصحيحين مثلا فيخرج هذا الكتاب هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي رواها البخاري ب أ س ا ن ي د لنفسه هو عنده أ س ا ن ي د وعنده لا بد من شرطي تحقق شرط يتحقق شرطين أ و ث ل ا ث ة لا بد أ ن تتحقق الشرط ا ل أ و ل أ ن يترك صاحب هذا الصحيح يترك البخاري ويستبدل البخاري بقرين له فيرقى إ ل ى شيخ البخاري خلينا نقول القعنبي مثلا يرقى إ ل ى القعنبي م ب ا ش ر ة أ ح ي ا ن ا م ن شيخ القعنبي مالك أ ح يستبدل ا ا ن ي البخاري ويستبدل القانب أ ي ض ا برجلين ويصل إ ل ى مالك م ب ا ش ر ة أ ح ي ا ن ا يصل إ ل ى نافع أ ح ي ا ن ا يصل إ ل ى ابن عمر المهم أ ن يتحد الصحابي ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن يترك كما قلنا صاحب الصحيح ل أ ن ه لو رواه من طريقه انتهى ما في استخراج ما في استخراج في يعني فاذا يرويه من غير طريق البخاري يرقى إ ل ى شيخه او شيخ شيخه اينعم والامر الثاني ان يتحد الصحابي ر قادحة تكون من حيث الظاهر في الصحيحين أ و في أ ح د ه م فتزول بذلك كما قلنا عن عنه مدلس في الصحيحين جاء هذا الحديث من ر و ا ي ة هذا المدلس عن عنه فتزول هذه العنعنه في ر و ا ي ة صاحب المستخرج فيقول المدلس هنا حدثنا فلان فيها أيضا من الفوائد أيضا أحيانا غير متابعات زوال من عن عانية ا ل متابعات د ل س م أ ح ي ا ن ا وطرق أ ح ي ا ن ا أبو و ع ابو ن ة أ ع و ا ن ة يروي طريقين أ و ث ل ا ث ة ا ل إ م ا م مسلم روى هذا الحديث من طريق واحد ويرويه من طريقين أ و ث ل ا ث ة تفيد التقويه ايضا متابعات أ ي ض ا يزيد أ ح ي ا ن ا الفاظ وكلمات في المتن, المتن وهكذا فوائد ك ث ي ر ة ا ل ح ق ي ق ة تحصل في هذه الكتب ا ل م س ت خ ر ج ة نعم قال, قال وقد خالف في هذه المساله الشيخ محي الدين النووي وقال يستهد القطع والصحه النووي هو الامام المشهور النووي قال لا يفيد حتى احاديث الصحيح الصحيحين لا, إلا أي لا تفيد الا الظن عنده فقط المتواتر الذي يفيده القطع فقط المتواتر وليس اسمه يحيى بن شرف الدين أ ي م ح ي ا ل دين لا محي يحيى بن شرف أ ي أ ب و زكريا يحيى ابن ه زكريا ا بن شرف الله على اما وحيد دين لقب هذا مثل تقي الدين وتاج الدين وما أ ش ب ه ذلك ه ذ ه أ ل ق ا ب يعني تسبق الاسم تسبق الاسم شكرا للمرء صلى الله عليه وسلم على الحديث ان الله ذاكر انه حديث حسن إ ن شاء الله على ا ل أ ق ل حسن أ و صحيح أ ي نعم إ ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه يعني وقت ا ل ع ز ي م ة ع ز ي م ة وقت فيه ر خ ص ة ر خ ص ة كالمسح على الخفين كالمسح على الخفين فانسان لا يستنزه عن ذ ه الرخصة أو ي م ت ن عن ع هذه الرخصه ة ويظن ن أ يعني لا يجوز أ و كذا وكالقصر في السفر مثلا قصر ا ل ر ب ا ع ي ة إ ل ى ركعتين يقول لا و ل ا ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ح س ن يعني أ ن أ ص ل ي أ ر ب ع ا لا ا ل أ ح س ن و ا ل أ ف ض ل أ ن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا يعني على هذه ا ل أ م ة سؤال ثاني اذا, إذا اختلف ا ل ص ح ا ب ة في ح د ي ث كيف ن أ خ ذ ه الحديث في فهمه في توجيهه على حسب بقى. <تصفيق> حسب القناعات ا ل إ م ا م مالك ومن معه مثلا يرجحون ما اختاره ا ل ص ح ا ب ة من أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ب و ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب ه يختارون ما رجحه ا ل ص ح ا ب ة من أ ه ل ا ل ك و ف ة ف أ ن ت تضيع بينهما اختار <تصفيق> نعم تقييم ا ل أ ح ا د ي ث ل ل صحيحين ه ي م ن وضع ا ل إ م ا م البخاري و م س ل م أو من تقييم ا ل أ ح ا د ي ث ترقيم ا ل ح د ي ث لا ما رقم ولا حديثا واحدا هذا الترقيم تعداد كان ع د د كما قلنا ابن ا ل صلاح ومن قبله وابن حجر لكن ما أ ث ب ت و اثبتوا الترقيم ما أ الترقيم كترقيم جديد يعني ا ل ح ق ي ق ة لعل المتقدمين ما كانوا يرون جواز ذلك أ ن يدخلوا في الصحيح حتى ترقيم حتى لذلك ما رقموه ا ل آ ن في هذا العصر الحديث يعني مع المطابع يعني حتى ا ل ط ب ع ة ا ل ق د ي م ة ا ل ب ل ا ق ي ة ما كانت مرقمه ة مرقمة ما نعم في سؤال؟ نعم المستخلش يمكن من كانت الأحاديث سؤال؟ قلنا الحديث, الحديث. الحديث أن ر في ف و أن الاحاديث يأتي بدر أخرى ل د ي يمكن ث هل ل ح أن أن أو يكون من حسن أن يرقل للصحيح أو للعكس؟ ممكن. ممكن هذا الحديث هشام بن عمار مثلا هشام بن عمار قلنا هشام بن عمار ح د ي ث و حسن إ ذ ا قلنا إ ذ ا يعني ما قلنا أ ن ق ص بقليل وذكره البخاري ب ع ب ا ر ة صح وسمعه منه لكن ع ب ا ر ة فيها إ ش ك ا ل يعني فرواه غير واحد إ ذ ن عن هشام بن عمار سماعا ثم أ ي ض ا تبع و هشام بن عمار هذا وفيه ضعاف وفي ا ي ه ا فوائد تقوية أحياناً من الحسن يعلي إلى الصحة ومن زوال الصحة فوائد أحيانا يعلي أحيانا الحديث غريب فيها غرابة إلى زوال بعض هذه الغرابة في الصحة الصحة غرابة الغرابة الحسن نعم من بعض إلى إلى هذه ك ث ي ر ة متابعات ز ي ا د ة أ ل ف ا ظ ذكر سبب ورود الحديث يعني متى قاله في أ ي وقت في أ ي ح ا د ث ة في أ ي نازله قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه لها ع ل ا ق ة أ ي ض ا بالتوجيه الفقهي لهذا الحديث نعم الحديث الذي الله صلى الله عليه وسلم فقال عن ماذا كيف الجنة فأجابه كان كلما الله فأجابتها سأل رسول صلى عليه وسلم فسأله يفعل لأنه صلى فيه كيف في رأى بأنه توضأ لكتين هل يحمل هذا على أ ن الصحابي كان يقوم بشيء من غير تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الأشياء من عنده كان قا... الأشياء لكن طالما أنها كانت ل وتمه ن علينا ا ب ع ه يعني ما ثبت وتم واستقر وعلينا أ ن نستمر على هذا المنهج ما نستطيع نحن بقى أ ن ن أ ت ي أ و أ ن نفعل ب أ ش ي ا ء من عندنا أيها لأنه كان في النبي عليه يعني الله كان ذاك العصر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما حصل يعني من الصحابة صلى وسلم حصل من فعلوا شيئا و أ خ ط أ و ا في ذلك سيطلع عليه النبي صلى الله عليه و سلم غالبا ف إ ذ ا كانوا على خ ط أ سيصوب لهم أ و حتى ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن نزل ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة أ خ ب ر ان بعض ا ل ص ح ا ب ة كانوا يخطئ أ و أ ن يفعل انه يفعل المخالفات و ا ل ق ر آ ن يعني اكتشفه ثم كانت ا ل ر خ ص ة وقوله تعالى في م س أ ل ه الصيام علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اي تخونون انفسكم لا تصبرون عن الحلال او عن النساء بعد صلاه العشاء ينامون ويستيقظون ل ص ل ا ة الفجر ما كان سحور في ب د ا ي ة ا ل أ م ر على ط ر ي ق ة ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة اليهود والنصارى يصومون من اول الليل, الليل فالله فأل عز وجل قال علم الله أ ن ك م كنتم تختالون أ ن ف س ك م فتاب عليكم وعفى عنكم ف ا ل آ ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت فكان عندنا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة تبين أ خ ط ا ء من أ خ ط أ يعني من اخطا سواء بالفعل أ و بالقول بعد أ ن تم الدين و كملا انتهى ا ل أ م ر الله تعالى أعلم وفيكم اعلم ل لله الله ح م د ورحمة ا عليكم عمني <تصفيق> وعلى الشرح <السلام> الصحيح الله <السلام>. في <تصفيق> خمصة واته بعدها